والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء وينذ ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك, أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أن الحياة يا لعبوا ولهوا وزنا وزنتوا وتفاخروا بينكم وتكاثروا تكاثروا في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الخفا رنذاته ثم يهيج فترى مصفوأ ثم يكون حطاما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 تابقو إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنّة عرضها كعرض السماء والأرض عبده للذين آمنوا وعبده للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما دَلِيلٌ مُطِيلَةٌ في الأرض وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ الْقَدِيمِ أَن لذلك على الله يتيء لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مقتال فخور الذين يدخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول إن الله هو الغني الحميد